بسم إله الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله كل الله. يمكن في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 أجاه من متحليه ما شويه القناة من اللي عن طريقه ما تبغى توجهه مسائلنا، يجي روح مشكواته جاه، فرقين جنود جاه، في الوقت نطرح فيه الإسلام، كنا على محمد وعلى ال محمد كما بارك الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طلبك علكان اوك منافذ ذكر لدوري في انحرف عن ادارتكان مختلفه و اركان جانب هذه المسرحة كان أما دورة لنوارة لدور أو محور المساله فرقية بين شنو فيها سبعية لبين المدوان وجوابي أمانة سعيدة سؤالتان إشاراكم مختصر نواري الكلام شوار نوار لولا ما أو بحثك بسكره او ترى علم ما تفهمني بابا جدوى لولا ما تفهمني بوكتي لولا ما تفهمني بوكتي لولا ما تفهمني بوكتي لولا ما عن مرحلة الدوم او كالتبعية بيت فشونا اما يتاينسان وكاك اشخاكي بولدركوت شاي ونتيجة إن شاء الله من شاء बोदका जो लोग और करते हैं वो स्कूल में और 학년 मतले का जेहद की दी दुरुस्त कैन और फकत फकत से हालात या बंगाल फकत का जवाब देने वाले सवाल इस पानी के और हर दूला कस लेकर वो ما مساله مجهول بني شتيت وهو دانا بودوزينا ويجوها دي او سؤالاتك الى ارتباط لغالقوز شنشتاء من التحدي أول شتيكة لازمة باشد داریم که کره و روسیه و آمریکا انسان چیو لزومی دوزی نویی چو ادی سواده تا لزومی نویی لزومی نویی ناشی مجبور به انتخاب. که مجبور به انتخاب انتخابی که ستكملنا في زني، في أسباب وسائلك لزني كشف المجهولات في الدراة، أساسا توقعية مثلا بوجود كم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 ملای که از این اوشتی و از بیرکی بیدی ملوانی که بخارت عادی سبین ریم ملای شو خوی اناسه لبری خوی که کی دانه کشه این مسئله لازمه لهمشتی انسان رعایت که و رعایت مکردنی این مسئله از زوج مشکلات با انسان دروسه و حتی لبعض اوقان که افاکه سرگذانی تنویدی بشونی عدیتو أرواي تربست بالدني الجيان لتاريخية كأمداء وأوداء معلومة من مولاي زور هزاران هن لم إثباتي أو لزومي أو مثل الله أما يكا إنسان قدري خوي بزاني لبر خوي يا شيخ. هر وقت اون مثال اشاره نکردیم مثلاً آوازک کسانی که وقتی مثال عجنده حتی اکتفا نمی‌تداولا مدرسه‌ای اذعان کرد، لناو صوت کانا افواج ذهن لبر آوازک درکانسیانی ولد جورا یا زور ولخوارونه بیشتر و هر چیزی مثلاً زیرها و مذابو آوازک هر بیکویه با حالت عادی آواند در. هو كيشكر دك يا ناكا ولا ماشي ناكا هو لو زمينيت راهي ما مثلا ازامنكا بانكل داك بنقش وفاركل داك صور راني كرهنكا باق ادي شر دو ترتيبا هو النهار زمينيت لو زمين كان نزور لو كان هنك انسان لوجود يا ناشكي بلان هركي فتماي اون يكام بن حاله عاديه ودك قدري يجب ان يكون المسائل في المسائل التي يجب ان يكون المسائل في المسائل التي يجب ان المسائل في المسائل التي يجب ان يكون حركة التي يجب ان يكون وقت لو انا بافكر ليش اول شيء لازمك غاند او اذا حوالين انسان لازمني كشف مجهولات في تماثلات الضوء حدود الرصين بكريته والكراتات يدانك اويك هم قران الله يتو الانسان في بدايه اداه وهم ولكن حتى ان يكون هناك اشخاص في المجموعه التي يجب ان يكون هناك اشخاص في المجموعه التي يجب ان يكون هناك اشخاص في المجموعه التي في المجموعه ان شاء هناك اشخاص في المجموعه ان شاء يكون ان فاسدیده یا کردیده که ان قویت به طریقی چه و کار کند قویت آب و روح به طریقی چه و کار کند چاره ک شکل رن ابینه طول عرض آن ابعاد ک شکل تشکیل دادن و رنیش ک برقرار او جسم و ادیت و او ابعاده آوانه تشخیف دادن و بپی آوانه وبالتالي أبين ديت ودعي معلوماتك بصورتها ورأزيلين تحفيل تحفيل الروح أدري تعبيرك مشاهد للتعبيرات إذا تراهم الروح أدري ودورك القرآن هداية على إنسان علي نبدأيها معارفة مع وقلومة روحة أتواني داك يكتريش بكلمين نفس تعبيري اللي يبينه وتين وقت يكياتاً أو العشاء وليت هيك العبوي أو كل وقت وقت يجري النفس ومعلومات الجزئيات تحولي نفس الدرين وأو دست بنيانكا وهل بشيكيان لا فورديت عدانه ونهايته 2/8/7/2 توزي نووي وجاء ابو تيخ حاكم بسر فكتب له انا أجاب سناني كحاكم بسر موجوداتك وكما سببا اويك بعضيك لأدسان لشراعيتي في عن الإنسان خفاضة وغيرئة معنا وهربع التواري قواعدة كألومي تجربي لما ندروس أبيه قوانين يكنك حاكماً لأم باشا لجهاني السياة باشي موجودات يكوان مشاهدين اكريتو ادينجا تدركي امانه لبينيني ابعاد رنكان ودستي اكا ومنتهي ابيت بك ناسيني او زوابت القوانين یکی اکثر لذیروانکه لیاقت یار انسانه، یا میروی خلیات و آرده کهش قوی کیتره نفس انسان كاري خاری او ازه دو معلومه که یا بصر باریکتر، با صورتی مقدناب معلوماتي کار، موادش ون لیاقت كارب صرف الأواني استخدام كارب صورة مقدمات الدلائل وهي أباد مع وري أواني اشتان في كل أناسه. وكمثلًا بصر بعض قوانين بعض نظم الزمني نكاي لك أو أي فزيك يعيش نزول شناسين يجمع شناسيات غير شناسي غير أواني بحثي لكن جوانه والأجرة أنجرة قلب. وبثي ورائع أو أن كانت دليل وابتدأ أوانا مع رأي أو نظن وجود معنن بعلم با إراده وبقدرة با حكمة با غير أو الصفات ودرك أكاذيبه. يعني بخر معلومات لا أمعلم ولا أجريك أبداً وقلبيش معلومات لا عالم أكتر ولا أجريك قابل رؤيتي بصر كارتي أنا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 مع وراي آم عالم الدرس كادر في يعني أن أتواني لزميني دركي هستو ميستي آم جهاني شهاده كما قال لمشاهده أو زمينها كاركا ونأتواني لزميني دركي هستو حقائق لما وراي عم خلاصة آم عالم الشهادات كاركا في سورة الخلاصة أمني المستهماد الله دارك حقيقة كان هست... هستكان هيت جور نقشكي الكاميكية دوان انا كان بصر معلوماتي لعالمي الشهادة ورقت قلبي شبكوميكي دفعه وردي بصر معلوماتي لما وراي عالمي الشهادة ورقت ولا صفاتي اخوة لحدها كفاويستناسيب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 بینیشی وارد لب‌های عالمی شهادو موعود آوا، انجار آنچه مطرحه که آدی چی کاو، آدی چی نکا، چی باعثه که بیش از چی باعثه کنار بیکا، دل بايد و نبايد، آزي و نازه، وجود و حرمت و غیر آوانه، اما نه است شهاد که بسربیان بینه. وانا معو راي اوه بريارة اذي او كارب كريتو مثلا او او من همو او عمي خواتين اما اذي يجودي خارجين يا هستني يا راي إلغاء كريتو كنابه او او بخوم يع هذا أو أو, او او نحو هاد او راي إلغاء كريتو وهيش وهيش ولكن معلوماتي خمكا وجود حقيقيا من الاعتبارين يعني اين كفر ببن يعنذن عميكا اذيه فران كاربدي اذيه نبيد اما انا وجودي در استقلال بایش اگلن دو خستانیش بکات بو در کی او بایدو نبایدان که او کارب که یا او کارلتا چون اعما اعوا او بخوری یا مثلا شون ملائکہ وجودی ہے او اعواش دیف کری ایک ایک نرائیتان یا اما اعماد طلاح ان رائیتان بس دعوال ایسان در استقلال بو در کی او بایدو نبایدان نید چونکا وقت در استقلال اقربا اشتيلك اشتاق هنا بيني أود أن أرى التي الذي معلول يعني كهذو معلولي على تجربة وجودي، مثلاً أريد شو لشوا عن طن تماشى على أدريهني شو على أدريه كواهو بس وطان دنك على ما وي كوا معلولي أدريهني سلطان يا لا اوی اوی نینچی اعثار سوتان هی لبی خلق توی ایت یا زخال ایت یا اشتیک چون اا معلول هی که سوتان اوی علکت ایشی که یا لدو معلولی علکت اک فعاده این لغتی بردن چون کلش کاش معنوی کیتره با آگر؟ چون قیصر می‌تانید و اگر بی‌آگر دو کوش معنوی آگر، اگر کوش بی‌کابو قیصر می‌تاند و بی‌کابو هر دوش دیگر آواره رابطه بود، یا آن‌که آیی کرده، یا معنوی بود، یا هدیه معنوی آن‌که کی کرده، یا صورت استقلال اصلی که شنیده‌تر زنده و انسان، لواح نوشیده اذا اوارا لكني ان كان يستغل الكذب يمر من قال كويس خلاص يعني بين بين ه ه كان بايد كانا اوارا لكني شو اي من مدار كانه يجي بغيارا باعتبار الايلين كبريارا دين اوش كبريارا نجد ب هل اما كبده كبريارا دين بغيارا نجد يعني حق عنده حق كانه ولا شو نجر عندي ه ه كان يعني معذور ه ه كان يعني هو ه كان هذي معلومه شيء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 عظاميه چل جار جهدگيريه بو هر موجوده لبرا بل هر هستهكه دروسه و دروس بجهه خوي تواعي جهدگيريه موضعه كان دانه بو اعليه كبه اراده و تسخيره و جبره بموجودات دي عره تلبيعه مقرره و بو, و و مقرر بو انسان اشتاني تلوك انسان كبار اراده امش بالشريعاتي خوي بياني تلوك ابعه و بكره ابعه و نكره او واجبه او حرامه او مندوه او مستحبه و غيره خواهي تغييري كدوا بعلم وحكمتي خواهي كأبيه چيد كري وعليشي نكري أو نيري سمعيشي دعوه بإنسان كآء أو دستوراته ورقره عنج نيري سيهم كلا اختياري إنسانا عبوه ورقمي أحكام بايد ونبايا في جانبي قلبك تجربة ثابت بعض الزعف كتوش هذا الإنسان لبر بعض الموانعي كينا غيري نتوانين بتوالي كاري خيان انجام بان شنعته كامل لباري جهاني آفري مشاوه كباشي عالمي شهاده كبسر كاري تياذا كما عوراي اوه وشي لباري فاتيخواه چون امان لي انتواني و ما توانين بتوالي وزيفي خيان انجام بعض الرحمائيش لأول وحي خواياها توله هو ملك بسر و قلب کمک کن بسیان بگره که چون کاری خویان کن یعنی هدایتی بسر و قلبش بگره بگره باش بطوانی مطالعی خویان کن و کاری خویان کن بران کاری اصلی سمع اویانکه احکامکه ور اگره باید ونبایده اما بان ترکیبه انسان ده اکایت که چنه کنیدی و چنه وصوله لی ولكن يجب ان اواني هناك اجراءات ممكنه لا الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من بيان من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه لباري الممكنه من الممكنه من الممكنه من بیشی دست کوتون جهت کیهی با روشن بوده و با مشخص بوده و جهت کیهی کامجره برای که بفهیم باقامتی آینان انتخابی که له دو ریش نافشوده کاتو هیچ. دیگر استانده سرم انسان دارای بصر و قلب و سمع و هیچی که نیل زنی بروين الميداني دون زينوي جوابي آم سؤال عنه برنا ويش جا روشت لكي تل إشارتها كثم أويك انسان بعنواني خليفة جي نشين مسؤولي اقوى ابيب بعضي كار انجام باك اقر انسان نبواي اخوى ابواي بتاريخ قوانين جبرية وانجام بايا مسؤول انجام داني أواني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 و اذن وقت يقولك حركة ام مواد اجات او حده يتخليك متوقفه نوت الان امتوقفه متوقفه اصمد اصمد او نوانا من كيت القوانين الجبري بتواني حركتين بو، اينا اخترت بو مرحلة كيفية كوابوث مخلوقات با الوئرادة ودروسة كريت كحركة داني نوت وآسم براو صورة تسر كامل بستغيذة بس او مخلوق ها ام كاري انسان تأوير خلافات يعني خليها كاري انجام داروا ولكن هذا هو مسؤول ان يكون هناك افضل من من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من في إرادته ويا نجده ويا كأو سوءياته لا بخلاء ولا إنسان أوعاني نجوايا منزل ليشان كان جوا إمكان يبو أنجام بدريل زمن يدرس كده إنسانا هرب وسيلة جبري الجبريو طلع إفتاء بخد إنسان سبير رواك تعلمك أو خلي متزكيك أو رشد و انسان دعوه ادرس كراوه اوه ام كردني ام كريزانيا بانجورته باناني ممونا اشعاره اشاره من كردوه ادرسه هم مصنوعاتي كاملتر يعني ادرسه تار دياتر صفاتي خواجه وابكنده تاريخي ام مصنوعاتي ام ادرس شمتا مصنوعاتي كاملتر بيت اشتر دوابت اخالفت كما ويساناك وخلش اوه ام كاتاوه انسان تذكير تعليمي خيكا جعل لسلم أساسا أوسيني بيق بصر وقلب وسمعات هل ها او ما توانا ينتدراوك كسبي معلومات بقلب وويت انسان بتواني او وزيفي خلاوته انجام لك هم تر الوزيفك توانا ينتدراوك فاكيدك يا بوشتيك تكليف بيك فلان كاركاتو اما وسيله اثياران بي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 هرجت غطي بأداء مسؤولية بندية ونبو، وسليت ذاتي بإنسان نذرة، ورد خد خوي خلي تقابل كيو، ورد بسحر زي أوليش أجر كي بيزانة، كيش فاعلية في جنة. جايفتاد لسر واساسة، وقت السؤال كله كهدف لخلقتي جامشيا جوا عنا بس كار.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 لمن نظن لي اواكات شي اديك هستكين لبينش وشي اديك هستكين لأعماره شي معرفه وشي منكره شي بايسته وشي نابايسته شي حقه وشي باطله شي خيره وشي شره لو زمينها تواه وقدرته هزمان تدراه اما ذو اول كده هستكين اعمع لنا خواب وشي خلقي كدور اعمل مش ما رب في أموني وتوانع لك في الترجمة السلمية آية كذا. وقيل شاهد في سوما كم بيان وزي كان. يعمل كحك